ولا تصارع خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ولا تصارع خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخو